انَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمَّوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ النَّاسِ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ تبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبْ وَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن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 فَلَنْ تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَوِ ٱنْدَهُ ٱلْعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى أَلَا تَزِرُ وَزِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَطْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء رب بِكَتَتَمَرَا هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى ۚ أَنذِرْ فَتِلَازِفَ لَيْسَ لَهُ دُونِ اللَّهِ شِفَاءٌ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 بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا سحر مسر تامیر و کذب و تبع آهوانهم مستقر وَلَقَدْ جاءهم مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرْ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فما نِنْ نُذُرْ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يوم يدعو الداعی الى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعین الى يقول الكافرون هذا يوم عسر